بسم الله عندك يا خيمة هو ضرف المكان اسم المكان المنصوب بالفعل الواقع فيه أحسنت على تقدير فيه هذا هو تعريفه اسم المكان المنصوب بالعامل الواقع فيه وهو على تقدير معنى فيه ما هي الألفاظ التي ذكرها المكان هنا؟ أمام خلف وقدام وراء وفوق تحت إلى آخره أحسنت عند ماذا يفيد عند نعم هو اسم للمكان القريب جلست عند زيد أي قريب منه في مكان قريب من مكانه هذا يفيده عند في لغة العرب أنه يطلق على المكان القريب ولما راه مستقرا عنده قريبا منه ومع اسم لمكان الاجتماع جلست مع زيد خرجت مع زيد اجتمعت معه الخروج فمع اسم لمكان الاجتماع جلست مع محمد اجتمعت معه في الجنوس في المكان هذا طيب احسنتم وإزاء وحذاء وتنقاء معناها واحد وهي بمعنى مقابل تقلت أو تقول جلست إزاء زيد أي مقابل زيد ومعنى ويضا كذلك مثل حذاء وتنقاء جلست حذاء أي مقابلة وهنا ماذا تفيد هنا اسم من المكان القريب اسم إشارة للمكان القريب فهو إشارة ويعرب ظرف مكان فإذا قلت جلست هنا فتقول اسم إشارة مبني على السكون في محل نصف على الظرفية المكانية هكذا تعربه جلست هنا هنا إشارة تشير إلى شيء لكنه من ظروف المكان فتعربه على ما سمعته تقول هنا اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب على الظرفية المكانية ومثله في كونه اسم إشارة وهو ظرف ثم ومثله ثم لكن ثم يفيد المكان البعيد وهنا يفيد المكان القريب فإذا قلت جلست ثم أي جلست هناك فتقول اسم إشارة ثم اسم إشارة مبني على الفتح في محل نصب على الضريفة المكانية وإذا رأيت ثم أي هناك يوم القيامة فتقول اسم إشارة مبني على الفتح في محل نصب على الضريفة المكانية فهذان اسماء إشارة وهما من ظروف المكان هنا وثم بسم الله ما أدري أظن في الأمثل ذكرنا عند موضع معه ونبهني بعض الإخوة صحح إذا فيه خطأ في المثال يصحح إن شاء الله ذكرنا أظن عندما كان معه من الذي كان نبهني في الدرس المتقدم أنه حصل خطأ في التمثيل ما أدري الأخ الذي هو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 وأظن في أكثر النسخ راكبا من عنده راكباً راكبيني لقيت عبد الله راكبين هل أحد من الأخوة عنده في نسخة راكبين جاءت بعض النسخ براكبيني قال ولقيت عبد الله راكبا وما أشبه ذلك لازلنا في الكلام على المنصوبات أخذنا منها المفعول به والظرفين وهذا هو المنصوب الرابع من المنصوبات وهو الحال والحال له معنيان معنى استلاحي ومعنى لغوي أما معناه في اللغة فهو ما عليه الإنسان من خير أو شر يقال له حال الحال التي عليها الإنسان من خير أو شر هذه حال في اللغة كيف حالك بخير فهذه حال فالحال في اللغة من معانيها ما عليه الإنسان من خير أو شر يقاله على الحال الفلانية إما على حال خير أو على حال شر وأما في الاصلاح فما ذكر المصنف رحمه الله في تعريفها هو الاسم المنصوب فالحال لا تكون إلا منصوبة المفسر المقصود مفسر أي المبين هذا معنى التفسير هنا المفسر أي المبين لمن بهم أي خفي واستتر لمن بهم أي خفي واستتر من الهيئات أي الصفات هذا هو تعريف الحال الاسم المنصوب المفسر أي المبين لمن بهم أي خفي واستترى من الهيئات يتضح هذا تعريف بالمثال تقول مثلا جاء زيد راكبا فراكبا حال لأنه اسم منصوب وتوفرت فيه هذه الأشياء وأيضا مفسر مفسرني لأي شيء لما خفي لمن بهم أي خفي واستتر من صفة زيد لأنك إذا قلت جاء زيد محتمل أنه جاء راكبا وأنه جاء راجلا أي مش على رجليه أليس كذلك إذا قلت جاء زيد هذا فيه خفاء وفي إبهام في صفته ومحتمل أنه جاء راكبا ومحتمل أنه جاء راجلا مش على رجليه أليس كذلك فإذا قلت جاء زيد راكبا أشتفت من الحال بيان أم ليس هناك بيان استفدنا بيانا أي أنها بينت لنا صفة مجيء زيد فعلمنا من قولك راكبا أنه جاء إيش راكبا وليس براجل على رجليه فإذا الحال فسرت من بهم أي خفي واستترى من صفة زيد أليس كذلك لأنك إذا قلت جاء زيد محتمل لأن زيد له صفات محتمل أنه راكب وأنه غير وغير راكب فإذا قلت جاء زيدا راكبا فالحال هنا بينت ما خفي واستتر من صفة زيد هذا واضح هذا معنى التعريف في قوله الاسم المنصوب المفسر أي المبين لمن بهم من الهيئات الهيئات جمع هيئة والمقصود بها الصفة المقصود بها صفة هذا الذي جاءت منه الحال والحال إما أن تكون مبينة لصفة الفاعل وإما أن تكون مبينة لصفة المفعول كما أشار إلى ذلك بالتمثيل فقال جاء زيد راكبا وركبت الفرس مسرجا ولقيت عبد الله راكبا فهذا التمثيل له مغزى يشير به رحمه الله إلى أن الحال هذه إما أن تفسر تبين هيئة الفاعل عند حصول الفعل منه وإما أن تبين هيئة المفعول عند وقوع الفعل عليه وإما أن تكون محتملة من هيئة الفاعل أي من صفة الفاعل أو من صفة المفعول فالمصنف ضرب ثلاثة أمثلة يشير بها رحمه الله إلى هذا الذي أشرنا إليه وهو أن الحال قد تكون مبينة لصفة الفاعل عند حصول الفعل منه جاء زيد راكبا ولا تمشي في الأرض مرحا فهذه بينة إيش؟ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة هذه بينة إيش لأن قاموا كسالة؟ هيئة الفاعل ليس كذلك فالحال إما أن تبين صفة الفاعل عند حصول الفعل منه عند صدور الفعل منه تبين صفته كيف صفته لما حصل منه هذا الفعل؟ فتبين هذه الحال فتقول جاء زيد راكباً بينة إيش الآن هذه راكباً؟ صفة الفاعل عند حصول الفعل منه لما حصل الفعل منه عرفنا أنه كان على صفة الركوب ليس كذلك هذا الفاعل وإما أن تبين صفة المفعول عند حصول الفعل عليه ركبت الفرس مسرجا كيف كانت هيئة الفرس هذا المركوب لما حصل الركوب عليه كان مسرجا أي عليه السرج الذي يوضع عليه وأيضا تقول مثلا ضربت زيدا مكتوفا ضربت زيدا مكتوفا كيف ضربته كيف كانت هيئة زيد هذا عند وقوع الضرب عليه كان على هذه الهيئة مكتوف هذا واضح هذا هو شأن الحال إما أن تبين صفة الفاعل عند صدور الفعل منه أو حصول الفعل منه كما سمعت قاموا كسالا هذه بينت صفة هؤلاء إذا قاموا عند الصلاة قاموا قسالة فقسالة حال وأيضا ما سمعت جاء زيد راكبا ولا تمشي في الأرض مرحا هذا نهي عن الصفة هذه ينهي الفاعل عن أن يفعل هذه الصفة وصفة المرح يمشي في الأرض وهو متكبر متغطرس فهذا لا يجوز طيب وإما أن تبين صفة المفعول كما رأيت في هذين المثالين رأيت ركبت الفرسة مسرجا وضربت زيدا مكتوفا وإما أن تكون محتملة منهما إما أن تكون محتملة من الفاعل أو المفعول. كالمثال الأخير لقيت عبد الله راكباً. هذا في احتمال الحال. أنها مني أنا من التاء لقيت لما لقيت عبد الله كان حالياً وأنا راكب. أليس كذلك صفتي كانت على صفّة ركوب عند لقي عبد الله. ومحتمل أن تكون من المفعول لما لقيت عبد الله كان على هذه الهيئة. أليس كذلك؟ فالمثال الأخير في احتمال أن الحال من الفاعل أو من من المفعول لقيت عبد الله راكبا فراكبا هذا في احتمال أنه من التاء وهو الفاعل أنني لما لقيته كنت على هذه الصفة ومحتمل أنها من المفعول أنني لما لقيته كان هو على هذه الصفة وهو صفة الركوب هذا واضح فهذا هو تعريف حال الاسم المنصوب المفسر ما معنى مفسر مبين لمن بهما ما معنى بهما أي استتر وخفيا ما خفي من صفاته من الهيئات ما معنى الهيئات أي الصفات جمع هيئة أي صفة فإذا قلت جاء زيد هذا في احتمال أنه جاء راكبا وجاء ماشيا فإذا قلت راكبا عرفنا أن هذه الحال بينت صفة الفاعل المستترة في المثال الأول قبل الإضاحة لأنه لما تقول جاء زيد هذه الصفة خفية في مندري هل هو راكب أو غير راكب؟ فالحال تبين هذه الصفة الخفية ويظهر بها المقصود. طيب. والنو في نصفة أخرى إيش لقيته عبد الله راكب بيني بالتثنية وهذه أحسن. النسخة الثانية هذه أحسن لقيته عبد الله راكب لتكون الحال إما من الفاعل أو من المفعول أو منهما. أو منهما نقيت عبد الله راكبيني إما من الفاعل أو من المفعول أو منهما معا مع بعض من الفاعل من المفعول نقيت عبد الله راكبيني أنا وهو كنا راكبيني وهذه النسخة أحسن من هذه التي عندنا لكن ما هي موجود معا إخوة لا في بعض النسخ موجودة نقيت عبد الله راكبيني لتكون الحال كما ذكرت لك إما من الفاعل أو من المفعول أو منهما معا طيب فعندما الاعراب جاء زيد راكب نعم جاء فعل ماض وابنع الفتح حسنت زيد فاعل مرفوع على مترفعه ضم الظاهر على آخره وراكبا حال حسنت منصوب على مترفعه فتح الظاهر على آخره حسنت تكلم زيد صادقا تكلم زيد صادقا تكلم في علماء وصادق الحال أحسن تبين هيئة صفة الفاعل عند التكلم كان عند حال تكلم صادقا في كلامه طيب أحسن قاموا كسالة وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة نعم قام في الماض مبني على الضم الصالبة والجماعة وكسالة فاعل أحسنت لا لا لا قاموا الواو فاعل قاموا الواو فاعل كسالة حال منصوب على مقصبي فتح المقدرة منع ظهورها التعذر منع ظهور التعذر تكون الحركة على الحال الظاهرة مقدرا. وبيّن هيئة إشلان الفاعل عند قيامه كان على هذه الصفة وهي صفّة الكسل. طيب. ومثلُما تقدم ولا تمشي بالأرضي مرحًا ما يرى مرحًا حال من الفاعل المستتر بتمشي ولا تمشي أنت أي لا تمشي على هذه الصفة هذه الصفة لا يجوز المشي عليها ومشي على غيرها. طيب قال وركبت الفرس مسرجا وعند من؟ ركبت الفرس مسرجا وركب في علماض والتاء ضمير المتصل من عظم في محل رفع فاعل والفرس مفعول به منصوب علامة نصمين فتح الظاهر على آخره ومسرجا حال من المفعول أو من الفاعل من المفعول أحسنته حال من المفعول منصوب علامة نصمي فتح الظاهرة على آخره فالحال هنا فسرت من بهم أي ما خفي من صفة المفعول وفي الأول فسرت ما خفي من صفة الفاعل فقولك ركبت الفرس محتمل أنه كان عليه السرج وأنه كان عاريا عن عن السرج ولما قلت مسرجا بين هيئات المفعول عند حصول الفعل عليه ومثله ما تقدم ضربت زيدا مكتوفا قال ولقيت عبد الله راكباً هذه حال من إيش؟ ولقيت عبد الله راكباً هذه حال من ماذا؟ من عبد الله ولا من الفاعل؟ تطربت الآن. أنا كنت لما ننشر هذا تفضل. محتمل هذه أنها من الفاعل. لما لقيته كنت راكباً وأنها من أيش المفعول لما حصل لقابه كان عبد الله على هذه عبد الله على هذه الهيّة حصلته محتملة لكن لو قلت لقيته عبد الله راكبيني هذه حال من, من من الفاعل والمفعول كلا أنا راكب هو وأنا هذه حال من الفاعل والمفعول كما في بعض النسخ قال كيف نفرق بين النعت والحال سيت الآن سيت إن شاء الله ada apa-apa yang sebelum kita masuk ke keputusan? Ya. Ya. Sebenarnya sangat baik. Sebenarnya berkata kepada saya. Sebenarnya adalah sebenarnya tidak berkata dari keputusan. Sebenarnya tidak berkata إنما إنها ليست فاعلا أي الحال ليست فاعلا ولا م... ولا خبراً ولا مبتدأ هذا معنى الفضلة في باب الحال أي ليست ركنا من أركان الكلام أركان الكلام فعل وفاعل ومبتدا وخبر والحال ليست كذلك وليس المقصود بالفضلة أنه يستغنى عنها لأن الحال في بعض المواضع لا يصلح الاستغناء عنها وإذا قاموا إلى الصلاة قام قسالة لا يصلح الاستغناء عنها هنا أبدا لا بد من ذكرها لأن المقصود قاموا على هذه الهيئة، قاموا على هذه الهيئة فلا يصلح الاستغناء عنها، ولا تمشي في الأرض مرحا، فلا يصلح أن تقول لا تمشي في الأرض، لأن هذا سيكون نهي عام عن المشي، والله ما أراد هذا، وإن المأراد أنهي عن صفة معينة، وهي على هذه الهيئة. سأتلى الكلام على نحو هذا. قال رحمه الله وما أشبه ذلك أي ما أشبه الأمثل المذكورة التي فيها بيان الحال التي فيها الحال مفسرة لمن بهم من الهيئات هذا معنى قوله ما أشبه ذلك أي ما أشبه الأمثل المذكورة التي جاءت فيها الحال مفسرة لمن بهم من الهيئات قس على هذه مثلا الأمثل هذه قس عليها كما سمعت فيما ذكرنا فبدل مثلا جاء عبد الله قس عليه جاء عبد الله راكبا قس عليه مثلا جاء عبد الله ضاحكا جاء عبد الله ضاحكا ضاحك غير راكب وكذلك لكن قص عليه ما سمعته وبدل ركبت الفرس مسرجا قص عليه ما سمعت ضربت عبد الله مكتوفا أي على هذه الهيئة وكذلك المثال الآخر قص عليه الأخير هذا لقيت عبد الله راكبا بدال راكب تأتي بكلمة أخرى وهي حال مبينا لهيئة، فهذا هو المقصود بقوله وما أشبه ذلك أي ما أشبه الأمثلة المذكورة التي جاءت الحال فيها مفسرة مبينة لما خفي من الصفات، فهي مثلها تقالس عن الأمثلة، ليس محصورة الحال الحال محصورة في الأمثلة هذه فقط هذه الأمثلة وما كان من بابها، وقد أشرنا إليه بزيادة أمثلات، فهذا هو الأصل في الحال أنها تأتي مفسرة. لمن بهم من الهيئات هذا هو الأصل فيها سيأتي معكم في غير هذا الكتاب هناك نوع آخر من أنواع الحال ما فيه تفسير وإنما توكيد يأتي كالتوكيد ولا مدبرا فالتولي والإدبار بمعنى واحدا ولا مدبرا بمعنى واحد فهذا به مفسر هذه مؤكدة ولا مدبرا ثم وليتم مدبرين هذه مؤكدة وإذا سيئت إن شاء الله فتبسم ضاحكا الضحك والتبسم متقاربان في المعنى فهذا ليس مفسرا لكن مصنف اقتصر على نوع من نوع الحال وهي الحال المفسرة للهيئات أي الصفات وهناك نوع آخر يأتي الكلام عليه وهي التي تكون مؤكدة فقط ما في تفسير فتبسم ضاحكا أي لما قال تبسم عرفنا أنه ضاحك ليس كذلك فهذه الحالة استفدنا فيها منها ما استفدنا تفسيرا فتكون توكيدا فتبسم ضاحكا أكدت التبسم ولا مدبرا لما قال ولا عرفنا أنه أدبر أليس كذلك لما قال ولا لو اكتفى بهذا مثلا قال الله ولا نعرف أنه أدبر وذهب أليس كذلك فلما قال ولا مدبرا عرفنا أن الحال هنا ليست مبينة وإنما هي مؤكدة لما قد دل عليه ولا. وهكذا المثال الآخر ثم وليتم مدبرين فلو قال ثم وليتم فهمنا أنهم ذهبوا وأدبروا فلسا كذلك فلما قال مدبرين عرفنا أن هذه ليست مفسرة وإنما هي أيش مؤكدة للعامل هذا المتقدم وهذا إن شاء الله يبسط الكلام عليه في غير هذا الموضح لكن هذه إشارة فقط أنه اقتصر هنا على نوع واحد المفسر المبين هذا هو الغالب هذه الحال غالب أحوالها هذا الذي ذكر أن تحفظها لو اعتني به أن الحال تأتي مفسرة لمن بهم من من الهيئات النوع الثاني سيأتي معه اعتني بهذا النوع واحفظه والمصنف اقتصر عليه لأنه يعرف أن هذا هو الغالب من شأن الحال ليس المقصد أنه ما يعرف بل يعرف أن هناك أحوال أخرى لكن اقتصر على هذا لأغنبيته أنها تأتي على هذه الهيئات قالوا ما أشبه ذلك ثم انتقل إلى شروط الحال فقال ولا تكون الحال إلا نكرة هذا يحفظ الذي بعد هذا شروط الحال من شروطها أنها لا تكون إلا نكرة لأجل التفريق بين الصفة وبين الحال هذا هو السبب شرط ما ذكر السبب في شرط ما ذكر قال ولا تكون الحال إلا نكرة جاء زيد راكبا راكبا نكرة ومعرفة نكره فالحال لا تكون إلا كذلك هذا هو الأصل فيها وهذا هو نغلب فيها لماذا اشترط فيها هذا الشرط حتى نفرق بينها وبين إيش وبين الصفة وبين النعت في بعض الأحوال لأنك إذا قلت مثلا رأيت عبد الله الراكب وأنت تريد الحال رأيت عبد الله الراكبة وأنت تريد أنه الحال تمس حينه ولا ميل تمس فما ندري تريد بالراكب حال أو تريد به صفة. لكن لو قلت رقي... لقيت عبد الله راكبا هل يبقى هذا الاحتمال ما يبقى وكذلك رأيت عبد الله راكبا ما يبقى هذا الاحتمال فالنحاء اشترطوا في الحال أن تكون نكرة لأجل يش... أرفع الاشتباه بالصفة حتى لا تشتبه بالصفة في بعض الأحوال فإن الشخص إذا قال لقيت أو قال رأيت عبد الله الراكب هذا يلتبس علينا يقول أنا أريد الحال نقول هذا يلتبس علينا فما ندري تريد الحال أو تريد الصفة لكن لو قال لقيته أو رأيت عبد الله راكبا هل يبقى هذا الاشتباه ما يبقى فإذا اشترط في الحال أن تكون نكرة لماذا لأن لا تشتبه بالصفة لأن لا تشتبه بالصفة في نحو رأيت عبد الله راكب فإذا رأيت رأيت عبد الله راكب قلت الراكب ما يعربه إذا قال لك شخص رأيت عبد الله الراكب ماذا تعرف عبد الله الراكب هذا؟ تقول حالا ليس كذلك تقول صفة تقول نصف لماذا لا تقول حالا أو لا تقول حالا لأن الحال لا تكون إلا إلا نكرة فما يصلح أن تعرب هنا حالا وإنما تقول فيها صفة رأيت عبد الله الراكب لقيت عبد الله الراكب تقول صفة ولا يصلح أن تقول حال هذا هو الشرط الأول في الحال ولا تكون إلا نكرا لهذا العلة التي ذكرت ما هي العلة التي ذكرت لماذا اشترط في الحال أن تكون نكرا لا تشتبه بالصفة في نحو رأيت عبد الله الراكب لا تشتبه بالصفة بنحو نحو رأيت عبد الله الراكب لو قلنا بأن الحال تكون معرفة لما استطعنا نميز بين الحال وبين الصفة في نحو هذا المثال قالوا لا تكونوا إلا بعد تمام الكلام هذا الشرط الثاني في الحال أنها لا تكونوا إلا بعد تمام الكلام وهذا الشرط أغلبي وإلا ربما تقدمت الحال على صاحبها وعلى العامل فتقول راكبا جاء عبد الله راكبا جاء عبد الله هنا تقدمت ليس كذلك لكن هذا هو الغالب فيها لا تكونوا إلا بعد تمام الكلام أي بعد أن يأخذ الفعل فاعله جاء زيد أو المبتدى خبره هذا زيد ثم تأتي بالحال بعد ذلك بعد أن يأخذ الفعل فاعله تقول جاء زيد ثم تأتي بالحال فتقول راكبا وبعد أن يأخذ المبتدى خبره زيد هذا زيد ثم تأتي بالحال راكبا أو هذا زيد قائما تأتي بالحال بعد ذلك أما أنك تأتي بها قبل نعم يجوز لك لكنه خلاف الأغلب خلاف الأغلب هو جائز فهذا الشرط أغلبي ولا تكون الحال إلا بعد تمام الكلام ما معنى بعد تمام الكلام؟ أي بعد الفعل الفاعل ثم تأتي بالحال أو بعد المبتدى والخبر ثم تأتي بالحال فبعد ذلك تأتي بالحال وهل يجوز أن نأتي بها قبل؟ يجوز لكنه إيش؟ خلاف الغالب فيجوز أن تقول راكبا جاء زيد راكبا جاء زيد هذا جائز ولكن الغالب جاء زيد راكبا بعد تمام الكلام أي بعد أن يأخذ أنفع فاعلة والمبتدا خبره تأتي بالحال ولا يكون صاحبها إلا معرفة وهذا شرط آخر ثالث في صاحب الحال الشرط الذي قبله في الحال نفسها أنها تأتي بعد تمام الكلام وكذلك الذي قبل هذا في الحال نفسها شرطان في الحال الشرط الأول الذي في الحال أن تكون نكرا الشرط الثاني الذي في الحال أن تكون بعد تمام الكلام وهذا الثالث في صاحب الحال ماذا يشترط في صاحب الحال أن يكون معرفة أن يكون معرفة جاء زيد000 راكبا معرفة كما ترى فلا يصرح أن تقول جاء رجل راكبا هذا خلاف المعلوم، جاء رجل راكبا وإنما تقول جاء رجل راكب بالصفة جاء رجل راكب بالصفة لا بالحال لأن صاحب الحال اشترط فيه يكون معرفة فلا تقول جاء رجل راكب راكبا وإنما تقول جاء رجل راكب هذا جائز لك على الصفة فلا بد من هذا الشرط وهو أيضا شرط أغلبي ولا يكون صاحبها إلا معرفة هذا هو الغالب في صاحب الحال وهناك أحوال ربما خرجت فيها عن هذا الشرط لكن أن تحفظ هذا الغالب في الأحوال أو في صاحب الحال نعيد الشروط يا أخوان لأهميتها الشرط الأول في الحال أن تكون نكرة فلا تكون معرفة ليش لئلا تلتبس بالصفة في نحو رأيت عبد الله الراكب فإنك لو جعلت حال للتبست علينا بالصفة الشرط الثاني أن تكون الحال بعد تمام الكلام ما معنى تمام الكلام؟ أي بعد أن يأتي الفعل والفاعل يأخذ الفعل الفاعل ثم تأتي بالحال أو المبتدا خبر ثم تأتي بالحال مثل قولك هذا زيد قائما أخذ المبتدا خبر ثم جاء بالحال وكذلك فتلك بيوتهم خاوية فتلك بيوتهم خاوية أخذ المبتدا خبر ثم جاء بالحال هذا بعلي شيخا أخذ المبتدا خبر ثم جاء بالحال، فالحال إما أن تكون من الفاعل وإما أن تكون من المفعول وإما أن تكون من الخبر أيضا نزاد هذا آما أن تكون من الخبر هذا بعلي شيخا شيخا حال من أيش ل من الخبر الذي هو بعلي وأيضا فتلك بيوتهم خاوية خاوية حال من أيش من الخبر وهو بيوت فهذا يفهم أن الحال تكون من الفاعل كما في أمثلة المصنف ومن المفعول وتكون أيضا من الخبر كما في هذين المثالين فتلك بيوتهم خاوية وهذا بعني شيخا طيب فقلنا المقصود بتمام الكلام أي بعد أن يأخذ الفعل فاعلة والمبتدى خبر ثم تأتي بعد ذلك بالحال فهل يجوز التقدم هل يجوز التقدم نعم يجوز ولكن الغالب خلافه وإلا فيجوز أن تقول راكبا جاء زيد ما فيه مانع لكن الغالب خلاف هذا والشرط الثالث وهو خاص بصاحب الحال ماذا يشترط بصاحب الحال أن يكون معرفة هذا هو الشرط كما رأيت في الأمثلة جاء زين الراكب ركبت الفرسة مسرجا هذا بعلي شيخا تلك بيوتهم خاو يقول لهذه معارف فجاءت الحال منها وهل تأتي من النكرة نعم لكن هذا بشروط ساعة الكلام عليها إن شاء الله ساعة الكلام عليها في المتممة أن الحال تأتي من النكرة بشروط نؤخرها ونرجعها إلى المتممة إن شاء الله فهذا يحفظ إن شاء الله هل هناك شيء غامض في الحال إن شاء الله واضح هذا هو درس الحال يحفظ منظر يشري لي خلص قال عرف المصنف الحال بأنها ما يفسر من بهم من الهيئات لكن عندي إشكال الإخلاص والصدق ليس من الهيئات أصلاحك الله الإخلاص من الصفات إيش المقصد بالهيئات الصفات يمين من بهم من الصفات فالإخلاص صفة عظيمة للعبد والصدق كذلك هذه هيئة تكلم صادقا صفة من صفاته طيب إلهنا سبحانه وتعالى وحمدك لا إلهنا نستغفر قوته مني الله قالب علينا فضله